وَصِيمْ م تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً وَآخَرِينَ مِنْهُمْ يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نساءهم. إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استغعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجهودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه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 ولمما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من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 يترقب. قال, قال رب نجني, نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين عَلَيْهِ عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصطر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خَيْرٍ فقير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 قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن, أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج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 فَلم ما جاء فَلم ما تهانودِي منِن الشاضوادِ أيمَن في البقاتِ مباركَةِ منِ الشجرةِ أيأَ مسى أي مسااءيأَ الله رَبّ العالمين وأأَن ألط ع صك فَلَ ما رأهته تَزدكَ أنها جّ وَلا مذبِ وَلمم يُيعب يا مسااءقب وَلا ت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 قال سَنَشُدُ عضودكَ بِأفكَ وََنجعلُ لَكم سُم قنا فَل يَصلونَ إليك بآياتنا بآياتنا مَا بآياتنأَْتُ مَا وَمَن التَّبعكُم القَالبُون فَلَ م جَأَهُم مُسابِآيات بَينةٍ قال مَا هذاذ إلا صِحرُم مُفْرَاء وَما سَمعنا بِدَ فيِي أَبائِنَ الأوولل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 متى يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه هم من المقبوهين واتبعناهم في هذه لعنه ويوم القيامه من المقبوحين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 لمدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللقوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يحبون شاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان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 شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون